شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة الجهاد الجهاد, الجهاد الجهاد هذه الكلمة التي يفزع منها كثير من الناس لا يخفى على حضراتكم أنها شعبة من شعب الإيمان بل هي ذروة سنام الإسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كم ظلمت هذه الكلمة ووضعت في غير مواضعة سواء من ابناء هذا الدين فضلا عن أعداء هذا الدين فإن الجهاد معنه أوسع مما يتصوره الناس فإن هناك جهاد خاص بالعبد وهو جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد أعداء الله من المنافقين وجهاد أعداء الله تبارك وتعالى من الكافرين وأن العبد لن يصل إلى جهاد أعداء الله إلا إن قام على نفسه فجاهدها في سبيل الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين فجهاد النفس مقدم. على جهاد الأعداء وجهاد الشيطان كذلك وجهاد أهل النفاق وكذلك جهاد الكفار فهذه أربع مراتب كما ذكر ذلك أهل العلم ولذلك فإن الجهاد مفهوم عظيم راق سام شعيرة من شعائر الدين فإنه لا يتصور أبدا أن يثبت حق وأن ينتشر في الناس إلا إن كانت هناك قوة تحميه وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقاتل حمية ورجل يقاتل شجاعة ورجل يقاتل ليرى لي مكان فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أن نجاهد أنفسنا على طاعة الله وأن نجاهد شيطاننا وأن نجاهد أهل النفاق بالبيان وإبلاغ دين الله وأن نجاهد أعداء الله بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان حتى يعز الله سبحانه وتعالى ديننا وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته